لا في الأكل والشرب فإنه لما فيه من الإيرى الشيطان مجبا ولو بعد الفراغ من الأكل أو بعد الفراغ من الشرب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره فأقل البسملة بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم هكذا تكون مندوبة وتكون حرام عند الحرام لذاته لو أراد أن يشرب الخمر وقال بسم الله الرحمن الرحيم فشربه الخمر حرام والبسملة في أوله حرام حرام لذاته بخلاف لو كان حرام لعارض كأن أراد أن يتوضأ بماء مغصوب فإنه يسن أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان الوضوء بالماء المغصوب حرام أو أراد أن يأكل أكلا أكل الغير من غير رضاه حرام فيسن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا حرام لعارض في الخلاف الأول فإنه حرام لذاته فتحرم البسملة عند الحرام لذاته لا عند الحرام لعارض أيضا من الأحكام الرابع منها أن تكون مكروهة البسملة متى تكون مكروهة عند المكروه لذاته كانت في الشيب الشعر الأبيض ينزل. بسم الله الرحمن فإن هذا مكروه لذاته خرج المكروه لذاته المكروه لعارض كأكل البصل أو الثوم ني حال كونه نيئا أي غير مطبوخ مكروه لكن يسن أن يبسمل في أوله ليه؟ لأن الكراهة عارضة الحكم الخامس هو الإباحة بسم الله الرحمن الرحيم عند الأمور كسفاسف الأمور كنقل متاع من محل إلى آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أخذها من هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم هنا ما يندب لكن كونها ذكر، كونها آية من القرآن يثاب عليها الإنسان، لكن هل يندب عند هذا الأفعال؟ لا، لكن البسمة حصن وحرز من الشيطان الرجيم. حتى لو وضعت الجوال أو وضعت الثوب وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الشيطان لا يعبث به. وضعت الثوب خلعته ووضعته قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الشيطان لا يلبسه. فلو تركته من غير بسملة وغير مطوي يلبسه الشيطان لهذا يسرع إلى البلاء اجتمع شيطانان شيطان لهابس الحل الطيبة وذو صحة وعافية وشيطان نحيف عريان هزيل فقال لهذا الشيطان ما بالك هكذا قال انني فقال النحيف ما مالك على هذه الهيئة وعلى هذه البسء قال إنني عند قوما إذا أكلوا لم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فآكل معهم إذا شربوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فأشرب معهم فأبيتوا شبعانا ريانا وإذا لبسوا ثيابهم أو خلعوها لم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فألبس ثيابهم إذا نزعوها وإذا دخلوا بيوتهم لم يبسملوا فأبيتوا في بيوتهم وإذا جامعوا نساءهم لم يبسملوا فأجامع نساءهم معهم فلهذا يأتون أولاد شياطين أما الثاخر فقال أما أنا فإنني عند قوم إذا أكلوا أو شربوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فأبيتوا جائعا عطشانا إذا وضعوا ثيابهم أو لبسوا ثيابهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فأبقى عريانا وإذا دخلوا بيوتهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فأبيتوا في الشارع خارج البيت وإذا جامعوا نساءهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقرب نساءهم ولا أشاركهم لهذا قال الله وشاركهم في الأموال والأولاد كيف شاركهم في الأموال هذا كناية الذي لا يبسمل أو الذي لا تقوم عند جماعها مع زوجها، فإن الشيطان يشاركها ذلك لهذا يسن البسملة عند ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنها مطردة للشيطان حصر حصين فلهذا قال سنة أن يضع إذا الإناء المكشوف هذا لا ينبغي أن يبيت الإناء مكشوفا فإذا كان مكشوفا يسن تغطيته ولو بيعود حط فوق الآنية ولو بيعود هكذا فوق الإناء تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي مع الذكر الله مع بسم الله فقد كان كوب من الماء وضع وعظهم عودا أو مسواكا وقال بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح الصباح وحيه ما استطاعت أن تشرب من ذلك الماء، لأن بسم الله الرحمن الرحيم حصن من الجن، حصن من الانس حصن من جميع الهوام المؤذية. فيتحصن الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. وانظر لما في راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم. كم مرة تكرر البسمة؟ وهكذا في دعاء قضاء الحاجة كم مرة تكرر البسمة؟ وهكذا فإن البسملة لها شأن عظيم فلهذا السلف اهتموا بها وعلموها أطفالهم وأولادهم لما فيها من التحصين السهل الذي يسهل على كل أحد أن يعمل به وأن يعلمه لأبنائه وأطفاله وطلبته فيحرص الإنسان على العمل به فإنه حرزاً وحصناً تام لما فيها من تلك الأجسام وهي الباء أجسام البسملة الباء البأ تأتي في النحو لعدة معاني للإلصاق للمجاورة لكن للاستعانة للمصاحبة لكن الأولى هنا تأدبا مع لفظ الجلالة أن نقول بسم الله الباء للتبرك هذا الجسم الأول الباء الثاني الاسم. اسم. الاسم مشتق من السمو وهو العلو عند البصري أو من السماء هي العلامة عند الكوفي أي عن نحاة الكوفة أو نحاة البصرة الثالث لفظ الجلال الله الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات الله أصلها إله فأضيفت إليها الألف واللام ثم فخمت للتعظيم قال الله وقيل أنها اسم الله الأعظم لفظ الجلال الله لأن أسماء الله كلها صفات إلا لفظ الجلال فإنه اسم لا وصف فيه الله الرابع من أقسام البسمة الرحمن الرحمن والخامس الرحيم صفتان عظيمتان من صفات المولى سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة الرحمة في حق المخلوق رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان وهذا مستحيل في حق المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى إذن ما المراد بها في حق المولى سبحانه وتعالى هو ؟ نفس التفضل والإحسان والإنعام من المولى هذا هو المراد بالرحمة إرادة التفضل إرادة الإنعام إرادة الإحسان من المولى سبحانه وتعالى لعباده هذه هي الرحمة المعنى الذي يليق بالمولى سبحانه وتعالى والرحمن أبلغ من الرحيم والرحمة النازلة في الرحمن أكثر منها في الرحيم لأن القاعدة تقول أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا غالبا تدل على زيادة المعنى لأن أحرف الرحمن أكثر من أحرف الرحيم هذا حاصل ما يقال في البسملة باختصار فلهذا يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة لأن في الآخرة لا رحمة للكفار أما في الدنيا فإنهم يركبون أحسن المركوبات ويسكنون أحسن المساكن ويلبسون أحسن الثياب لكن في الآخرة لا رحمة ولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة يأكلون رزقه ويعبدون غيره يأكلون رزقه ويعصونه فلهذا قال الله سبحانه وتعالى سبقت رحمتي غضبي بسم الله الرحمن الرحيم هذا البسم ينبغي الإنسان المواضبة عليها لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستروا ما بينكم وأعين الجن إذا خلع الإنسان ثوبه أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو لأن هناك جن يرونكم ولا ترونهم في الآخرة ينعكس الأمر نحن نراه وهم لا يرونا لكن في الدنيا قد الإنسان يخلع ثوبه فتراه الجن وتضحك عليه الجن وهو لا يدري سواء كان في غرفة مغلقة أو في بيت مغلق أو غير ذلك لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستروا ما بينكم وبين عين الجن إذا نزع الإنسان ثوبه يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو يكون ستر حتى لو هنا لأنه لكل بيت عمار من الجن كل بيت إما صالحون وإما دون ذلك وإما قاصطون حتى لا يراك ذلك تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو خلاص يكون حجاب عن رؤية الجن لك هذا كله ببركة هذا الذكر من البسمة بسم الله الذي لا إله إلا هو ثم فنّأ بالحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا تعلم أشرائع الإسلام فنّأ بالحمد لله لأن أحاديث التي وردت في البسملة وردت أيضا في الحمدلة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع في رواية أبتر وفي رواية أجلم والمعنى أنه ناقص وقليل البركة فكيف نفعل في روايات البسملة مع روايات الحمدلة قال العلماء هناك عندنا ابتداء حقيقي وابتداء إضافي الابتداء الحقيقي هو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء وهو حاصل بالبسملة والابتداء الإضافي ما تقدم أمام المقصود سواء سبقه شيء أم لا هذا يقالوا ابتداء إضافي ابتداء إضافي وهو حاصل بالحمدلة تقدمته البسملة كذلك الحمدلة من وجائب التأليف كل صاحب خطبة كتاب يبدأ بالبسملة والحمدلة والحمد كذلك تعتريه الأحكام يكون واجبا كما في الصلاة وخطبة الجمعة يكون مندوبا في كل حال من الأحوال كل حال لأن نعم الله متوالي على العبد له على كل لمحه أي طرفة نعمة بل على كل مجرى من نسم مجرى دخول الهواء ويخرج هذه داخل ذلك نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فلهذا كان يندب الحمد على كل حال ومن أفضل صيغ الحمد لو حلف الحالف فأن يحمد الله بأفضل الحمد لا يبر يمينه إلا إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لهذا تقدم معنا هناك بالدرس الماضي أن البسمة مع الحمد له سبب للحفظ من الذنوب إذا شرب الإنسان الماء فقال بسم الله الرحمن الرحيم أول نفس ثم طرأه وقال الحمد لله ثم شرب ثالث نفسه وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم طرأه وقال الحمد لله ثم شرب ثالث نفسه وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم طرأه وقال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا سائغا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا فإنه ما دام شيء من ذلك الماء في باطنه لم يستطع على معصية الله سبحانه وتعالى لا يقدر وقد جرب ذلك وجد حقا كما قالوا لنا العلماء رضي الله تعالى عنهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حتى فوائده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذا خفت أو خفت من أن يغتابك أحد إذا قمت عنهم ربما خريت أنا الآن وتكلم عليها هؤلاء أو هؤلاء أو خريت من هذه الغرفة وتكلم علي هؤلاء أو هؤلاء فأقول لهم قبل أن أقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فإنهم لا يستطيعون أن يوقعوا في غيبتك أو التكلم في عرضك تبدأ بالبسملة والحمد لله وتختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتكون واجبة وتكون مندوبة في كل حال الحمد لله نبي من الأنبياء أراد أن يحمد الله سبحانه وتعالى فحمده بصيغ كثيرة فقال مولا ما حمدتني تصدق بصدقات كثيرة فقال ما حمدتني فقال سبحانك يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال الآن حمدتني هذه أيضا من أفضل صياغ الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله, الحمد لله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومن أفضل صيغ الحمد إلا الذي نأتي بها في الاعتذار كل يوم بنالك الحمد حمدا كثيرا طيبا وبارك فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ماشية من شيء بعد هذه من أفضل صيغ الحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند سمعها أحد من من يصلي خلفه قال من قايلها فسكت الجميع ثم قال فلان أنا يا رسول الله قال لقد رأيت 12 ألف من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبوها أولا وهكذا من أسباب الإجابة للدعاء أن تبتدئ بالحمد له وتختتم بالحمد له وتبتدئ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون واجبة ومندوبة وتكون أيضا حرام كالذي يشرب الخمر فإذا فرغ قال الحمد لله تمكن من المعصية بعد أن فرغ منها قال الحمد لله ففعله المعصي حرام وقوله الحمد لله حرام عند الحرام لذاته خرجوا الحرام لذاته الحرام لعارض إيش الحرام لعارض ها؟ كالأكل المغصوب إذا أكل أكل مغصوبا بعد الأكل أو ما مغصوبا شربه قال الحمد لله يسن عند قول الحمد لله ليه؟ لأن الحرمة لعارض ويكون الحمد مكروها عند المكروه لذاته كأن قال نتف الشيب قال الحمد لله هذا مكروه خرج المكروه لذاته المكروه لعارض كأكل الثوم والبصل نيء فإنه مع أنه مكروه لعارض لكن يسن أن تقول الحمد لله آخره والبسملة في أوله هذه أربع أحكام الحمد لا تعتره الإباحة لأن عندنا قاعدة وما هي أن ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة أن ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة الحمد لله وهناك أحكام وأجسام للحمد أخرى فنكتصر بهذا القدر الكلام على الحمد وتعريف الحمد لغة الثناء بالجميل الاختيار على جهة التبجيل والتعظيم بالجميل خرج بالقبيح الاختيار خرج به الاضطراري فإنك تقول هذا المرأة جميلة تقول مدحتها لجمالها ولا تقول حمدتها لجمالها لماذا لأن جمالها لأن جمالها نعمة من الله لا دخل لها فيها هل هي لها دخل في كونها جميلة ما لها دخل هذه من من الله جعلها فيها فالها تقول مدحتها كاللؤلاء حسنها من الله اضطراري فتقول مدحت اللؤلاء ولا تقول حمدت اللؤلاء إذن لا يكون حمدا في اللغة إلا على جميل اختياري صنع لك معروفا هرم. فقلت له قلت الحمد لله شكرته أما إذا كان حسن وجهه فإن ذلك ليس من صنعه بل هو أدع له من المولى سبحانه وتعالى فلهذا تقول مدحت حسنهم أو حسنها ولا تقول حمدته على جهة التبجيل والتعظيم لا على جهة الإهانة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم هو في جهنم يقول إنك أنت العزيز الكريم إهانة هذا على سبيل الإهانة أي أنت الذي كنت تدعي المعزة وتدعي الجبروت والعظمة في الدنيا ذق الآن ذق العذاب الأليم هذا يسمونها إهانة نعم فأنت الحمد لله على كل نعمة منه سبحانه وتعالى والنعمة هي اللذة التي تحمد عاجبتها هذه نعمة خرج بالنعمة النعمة فتح النون النعمة اللذة التي لا تحمد عاجبتها كالكفار يعبدون غير الله وتزيد لهم الأموال العصاه يعصون الله ولا يصلون وتزيد لهم في أموالهم في أولادهم هذه نعمة كما قال تعالى ونعمة إن كانوا فيها فاكين هي اللذة التي لا تحمد عقبتها أي بأنها في آخرة تكون إلى جهنم وبئس المهد هذه اللذة في الدنيا لكن لا تحمد عقبتها في الآخرة أما النعمة اللذة التي تعثمدها تسمى في الدنيا وتحمد عقبتها في العقباء أي في الآخرة الحمد لله الذي فرض علينا بمعنى أوجب الذي فرض علينا هذا بالنسبة تعريفه في اللغة أما تعريفه في الشرع فهو فعل أي الحمد ينبي عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد وغيره أما الشكر في اللغة فهو فعل ينبي عن تعظيم المشكور من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره أما شرعا فهو صرف العبد الشكر شرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله أعطاك أنعم الله بالسمع بالبصر أنعم الله عليك بالسمع بالبصر بالنطق كل هذه نعم من الله صرفتها فيما خلقها الله وأودعكها الله صرفتها لأجل تلك هذه الودايع فيما خلقت لأجله هذا شكر هذه النعمة فهذا الشكر الشرعي صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله نعم الحمد لله الذي فرض أي أوجب علينا تعلم شرائع الإسلام ما يصحح الإنسان به صلاته وصيامه أو أو أعطاه الله مالا من صح صاحبي زكاته أو استطاع الحج فأراداني يحج هذا من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلم اسم جنس يشمل الذكور والإنث مسلم ليس خاص مسلم الذكر لا يدخل فيه الذكر ليه؟ لأن اسم الجنس يدخل فيه الذكر والأنثى اللاكي لاكي والبرمبوان سماسا سماسا يدخل فيه اسم الجنس دائما القاعدة عندكم في النحو هكذا اسم الجنس يدخل فيه الذكر والأنثى نعم فرض أي أوجب علينا معاشر المسلمين تعلم شراي ع الإسلام، الشريعة والملة والدين سما سما بمعناه. شراي ع الإسلام تعلم شراي ع الإسلام وشراي جمع شريعة والشريعة والدين والملة بمعنى واحد. شراي ودين وملة الإسلام. لغة الاستسلام وشرعان الاستسلام والانقياد للأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفرض علينا معرفة صحيحة المعاملة وفاسدها هناك معاملات كل يوم نتعامل بها بيع إجارة حالة سلم نكاح هذه معاملات لا بد الإنسان لا يقدم عليها إلا بعد أن يعرف لهذا قال قال لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في ديننا لا يبيع في سوقنا لماذا لأنه يريد أن يبيع فإذا هو يتعامل بالربا لجهله بأحكام الربا يريد أن يعمل عقود إيجارها فيقع في عقود فاسدة وتعاطي العقود الفاسدة حرام فلهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يبيع وأن يشتري أن يعرف ما حكم ذلك وكيف صحته في الشرع معرفة صحيحة المعاملة وفاسدها ليش؟ ليش السبب؟ تعلي لتعرف لتعريف الحلال والحرام لأنك إذا ما تعلمت بتعبد الله عبادة فاسدة وإذا ما تعلمت أحكام المعاملات بتتعامل معاملات فاسدة بات في تلك المعاملات والمعاملات الفاسدة لا بركة فيها ما فيها بركة في الدنيا بل أنك تأثن بها بل ربما عمل عقد نكاح فاسد فيترتب عليه هناك أطفال يخرجون من وطء شبهة ونحو ذلك فيوقع الناس كما هو اليوم تولى الناس الوظائف وتوليت عقود الأنكحة وعطيت وأسندت لمن ليس أهلاً لها وعطيت إمامة المساجد لمن ليس أهلاً للإمامة وعطيت أحكام الفتوى لمن ليس أهلاً للفتوى فلهذا فسدت المجتمعات لأن الوظائف أسندت لغير أهلها وترى في كثير من المدارس وعطيت وظائف التدريس من ليس أهلاً للتدريس لهذا تجد كثير من المدارس قد فسدت ليش لأن قائده جاهل كما قال الإمام الحداد لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم أي لا سيادة لهم ولا سرات أي ولا سيادة لهم إذا جهال هم أي صاروا هم الرؤسة هم الأمر هم أصحاب الوظائف الكبيرة هم الجهال فلهذا كما هو معروف الآن سادت هذه الأمور فلهذا اختبطت أمور الدول وأمور البلاد واختبطت أمور العباد بسبب أن الجهال تولوا الوظائف وأسندت الوظائف من تدريس وما فوقه إلى من ليس أهلا لذلك لتلك الوظائف وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام جعل مآل الله سبحانه وتعالى جعل مآل أي مصير من علم أي من تعلم ذلك وعمل به علم وعمل به الخلود أي أن يسكن دار الخلود فين؟ في دار السلام أي لا إذا فيها أله ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين دار السلام ما فيها حقد ما فيها حسد دار السلام دار السلام ما فيها تعب ما فيها نصب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ما فيها مرض ما فيها ساكت ما فيها ناكت ما فيها أي شيء ما فيها إلا كل خير وكل أمر طيب فيها دار لها سميت الجنة دار السلام وسميت دار الخلود لأنها يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فيصير عباد الله المجاورون لله في جنته خالدين فيها أبدا أي لا موت في ذلك فلهم أول وليس لهم نهاية باقينا ببقاء الباقي سبحانه وتعالى وجعل مصير أي مآلة إنما هنا تفنن في العبارة من الشيخ وجعل مصير أي مآلة من خالفه وعصاه من اسم موصول بمعنى الذي من خالفه أي خالف أمره أي لم يأدي الواجب أو فعل الحرام وجعل من خالفه وعصاه أي وارتقب معصيته أي جاوز الحد دار الانتقام دار الانتقام اسم من أسماء النار من أسماء جهنم لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم ينتقم من العاصين من المارقين من الكافرين ينتقم منهم في هذه الداء فجعلها مظهرا لغضبه وجعل الجنة مظهرا لرحمته سبحانه وتعالى من دار الانتقام ويسمى دار الانتقام وتسمى جهنم وتسمى النار وتسمى غير ذلك من الأسماء من الأسماء نعم فمن لهذا صار واجب على كل مسلم أن يعرف مثل هذا المقتصر أن يعرف مثل هذا هذا الكتاب أو مثله أو ما هو مثله فيما يجب تعلمه من أمور الدين لم ينص الشيخ على أن تعرف كتابي هذا بخصوصه لا إما أن تعرفه أو ما هو مثله فلهذا فلهذا ووجب معرفة وجب معرفة هذه الأمور التي هي فرض عين ويجب تعليمها وتعلمها فلهذا كما تقدم معنا قول سيدنا عيسى عليه السلام من تعلم وعلم وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض ثم ثلث بالشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد بمعنى أعتقد أتيجن أجزم بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أي أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله هناك معبودات منهم من يعبد البقر منهم من يعبد الشجر منهم من يعبد الحجر منهم من يعبد القمر هؤلاء معبودات بباطل كلها هؤلاء معبودات بباطل لا معبودة أي لا يستحق العبادة أحد في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة أحد إلا الله فهؤلاء المعبودات بباطل فلهذا لما اتخذ الشمس والقمر إلهين من دون الله جعل الله الخسوف والكسوف الكسوف للشمس والقسوف للقمر كل شوف هذا إلهكم كيف يتغير الاله الحق الذي لا يتغير الاله الحق التي يؤثر في الأشياء ولا يتأثر بالأشياء يؤثر في كل شيء ولا يؤثر فيه شيء يقولهم كيف ارجعوا إلى أنفسكم بإظهار هذه الآيات من كسوف من خسوف يرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى إن كان فيه كان فيه عقل أما إذا كان بلا عقل فهو يمشي كما مشي البهائم كالكبش الذي يأكل طول السنة ولا يعرف أنه إذا جاءت العيد بيذبحونه وبيأكلون لحمه فهو يمشي كالبهيمة فلو عرف أنه بيذبح يوم العيد بعد 12 شهر ما نبت له لحم ولا زرع فيه شحم وبني آدم يعرف أن له يوما يموت فيه ويتيقن ذلك حتى الكفار يعرف أنهم بيموت مع هذا لا يبايد لكن المؤمن يعرف أن ما بعد الموت إما حفرة جحيمة وإما جنة نعيمة لابد المؤمن يعرف ذلك لكن الكافر لا يعرف يظن أنها موت وأنتهى كل شيء لا إنما الموت بداية النهاية فلهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد بقلبي وبين غيري أن لا معبود بحقه الوجود إلا الله سبحانه وتعالى وحده أي واحد في ذاته ليس كذاته ذات سبحانه وتعالى واحد في صفاته ليس كصفاته صفاته، قدرته ليس كقدرته قدرة إرادته ليس كإرادة إرادة سمعه بصره كلامه علمه سبحانه وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واحد في ذاته في صفاته في أفعاله فلهذا قال تحداهم الله أن يخلقوا ذبابه فما استطاعوا ولس أن يخلقوا ذبابه فما استطاعوا ثم تحداهم أن يستنقذوا ما تأخذه الذبابة وأن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب استحداهم بذلك أي أن الذباب هذا لو جاء هنا وامتصى من الكوفي هذا شيء انتص كوفي فأخذه في من اطر في فم ثم انتقل إلى هنا فأمسكناه في هنا ذا المحل ثم بعد أن أمسكناه طرحناه تحت المجهر فأردنا أن نستخرج هذا الكوفي هذا الكوفي الذي انتصه هذا الذباب لا نستطيع ما نجد مادة الكوفي في الذباب كذلك لو أخذنا سيقورين ما نحصل ناسي قورين ولا نحصل اي مادة يمتص الذباب لا لا يستنجذوه منه ضعف الطالب والمطلوب واحد في ذات وصفات وأفعالي فإذا وسوس الشيطان للإنسان في الله سبحانه وتعالى وكثير ما يوسوس الشيطان للضعف فيقول سبحانه عز وجل الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه من إله حكيم مختار وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك فالتفكر في الله مما يخرج عن الإيمان وإنما المطلوب في التفكر في آلاء الله في مخلوقات الله في نعم الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في آلائه ولا تفكروا في ذاته وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له المان بالنعم الجسام المتمن سبحانه وتعالى على عباده إذا يليق المن إلا منه سبحانه وتعالى أما من غيره لا لا يجوز إلا منه سبحانه وتعالى لأن المعطي على الحقيقة الله فإذا هذا أعطانا شيء وهب لي هذا الجوال فإنما الله سبحانه وتعالى الذي حرك قلبه وقال أعطى عبد فلان فالمعطي من؟ الله إنما جعل هذا واصده ليعطي أو يوصل إلي هذا الدويت أو هذا الكتاب أو هذا الجوال أو غير ذلك فالمعطي الله فهو المان وكل نعمه عظيمة بالنعم الجسام أي العظام النعم جمع النعمة والنعمة اللذة التي تحمل عاجبتها. النعم عليك بمال فصرفته في طاعة الله أو صرفته فيما يعينك على طاعة الله أو صرفته في نفقه على أولادك أو نحو ذلك، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لما أعطاك المال تفرغته لطلب العلم، لما أعطاك المال تفرغته للعبادة، هذه نعمة. أما أعطاه المال، فإذا هو يصرفه في روكو، في خمر، هذه نعمة. ما هي نعمة؟ يصرفه في مجالس الله، هذه نعمه ونعمة كانوا فيها فاكهين هذه نعمة لأنها لا تحمل عاجبتها لأنها حملتك على معصية الله والنعمة هي التي تحملك على طاعة الله سبحانه وتعالى المان بالنعم الجسام أي المتفضل الله سبحانه وتعالى بالنعم الجسام وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة لأن العظيم لا يعطي إلا العظيم سبحانه وتعالى فالحمد لله على كل حال ربما أنعم عليك بالمنع منعك من شيء في صالح لك ربما أعطاك فمنعك وربما نعك فأعطاك فربما منعك من المال لكن أعطاك الفهم أعطاك القلب الصافي أعطاك العقيدة الحسنة وربما أعطاك فمنعك أعطاك المال لكن حرمك من لذة الطاعة من لذة المناجاة حرمك من لسان ذاكر وقلب شاكر فكل فعله جميل فكل فعله سبحانه وتعالى جميل لا يوصف إلا بالجمال سبحانه وتعالى لكن أنت أيها العبد الضعيف لم تدرك الحكمة في ذلك والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه سبحانه وتعالى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشهد بمعنى أعتقد بقلبي وأبين لغيري الاعتقاد والشهادة والجزم بمعنى واحد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى للخلق كافة من الإنس والجن والملائكة على ما قيله أي رسالة تشريف لإصلاح أمر معاشهم ومعادهم في دينهم ودنياهم وأخرتهم أرسله الله سبحانه وتعالى ولا من نبي ولا رسول أرسله للخلق كافه إلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنما الجن لم يرسل إليهم أحد من الرسل أما سيدنا سليمان إنما سخر الله له الجن ولم يرسل للجن فلم يرسل إليهم إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخلقي كافه من الإنس والجن رسالة تكليف وللملائكة رسالة تشريف لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما خلق الله أفضل لنا خلق على الإطلاق نبينا محمد فمل عن الإطلاق أي لا تسقي لقول خلاف ذلك فهو أفضل من جميع الملائكة أفضل من العرش أفضل من الكرسي أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصغي لقول عاذل ولا لقول مفند بتفضيل الملائكة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم مبعوث حتى للملائكة أي برسالة التشريف أي تشريفا لهم الملائكة وقيل رسالة تكليف للملائكة لأن الملائكة مكلفون بتعظيمه ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم أرسلها الله للخلق كافة رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله العبد الكامل هو حبيب الله محمد العبد المحض هو حبيب الله محمد وهي أحب الصفات قال النبي صلى الله عليه وسلم التي أضيفت إليه لكونه يضاف لله سبحانه وتعالى عبده كفاني من عظيم القدر صيرتني لك عبدا صيرت أحمد لي نبيا هذا أعظم نعمة أن, أن تدخل تحت قول الله في قوله يا عبادي تدخل كفاني من عظيم الفخر صيرتني من أمتنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم هذا نعمة عظيمة إذا قالك يا عبادي دخلت فيه إضافة للمولى سبحانه وتعالى ثم جعل لك أحب الأحباب وأفضل الخلق على الإطلاق نبيه محمد لك نبيا ورسولا ما أعظم النعمة هذه هذه من أعظم النعم عليك ومن أجل النعم عليك عبده ورسوله الرسول إنسان حر ذكر والنبي كذلك إنسان لا يكون نبي جني لا حر لا يكون نبي ولا رسول عبد أي مملوك إنسان حر ذكر لا تكون نبية اختلف في سيدتنا مريم هل هي نبية لا ليست نبية لأن النبي ولا رسول يكون إلا ذكر ولهذا أتت امرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سجاح. فقالت إن نبيكم يقول لا نبي بعدي ولم يقول لا نبيه فأني نبيه وهو لم يقول لا نبي بعدي لا نبي يتبعدي قال لا نبي لأنها جاهلة باللغة لا نبي أي لا هناك جنس النبوة ذكر وتقدم معنا أن اسم الجنس يدخل فيه الذكر والأنثى يدخل فيه الذكر والأنثى نعم فلما بلغها أن مسيلم الكذاب ادعى النبوة قال أنا نبي ومحمد نبي وأنا بعده في النبوة إذا مات محمد ستتحول النبوة إليه هذا أجمعه على كفره فبلغه أن هناك امرأة سيدة في قومها ادعت أنها نبية فذهبت إليه تريد أن تشترك معه في قتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها أنا نبي وأنت نبية فما رأيك نتزوج حتى نأتي بأولاد أمية؟ فتزوجها، هلا مسيلم الكذاب وسجاح الكذابة. ثم بعد ذلك سجاح عرفت أن هذا مسيلم أنه كاذب في دعوة. فتابت ورجعت إلى الإسلام مرة أخرى أما مسيلمة فإنه مات على الكفر والعياذ بالله الشاهد أنه لا يكون نبي ولا رسول إلا ذكر إنسان حر ذكر أوحى الله إليه بشبع ولم يؤمر بتبليغه هذا نبي أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر فإن أمر بتبليغه فذاك نبي ورسول فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وأشهد أن سيدنا ولانا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله نعم رسول الله سبحانه وتعالى للسائر الخلق المبعوث رحمة للأنم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين الأنم رحمة لهذا لما قام يدعوهم سيدنا في ليلة الإسرى في بيت المقدس يخطب أمام الأنبياء والمرسلين فقال الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين قام سيدنا إبراهيم الخليل قال بهذا فضلكم محمد فهو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل الخلق أجمعين وأفضل من الملائكة وأفضل ممن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام صلى الله عليه هذه خبرية لفظا إنشائية معنا ليس المراد الإخبار بأن الله صلى لا المراد بهذه العبارة إنشاء صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول علي رضي الله عنه المراد اللهم ارضى عنه أبو بكر رضي الله عنه المراد اللهم ارضى عنه إنشائية معنى خبرية لفظا أي صورة اللفظ خبر لكن معناها الإنشاء 키 صلى الله أي اللهم صلي المراد إن شاء صلاة على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وإن أتى بها بصيغة الإخبار صلى الله وسلم السلام من الله رحمة الملائكة استغفار من الآدمين تضرع ودعاء صلى الله على محمد أي رحم الله مولانا محمد ومن الملائكة استغفار من الآدمين تضرع ودعاء وسلم السلام لغة للأمان وشرعنا الأمان من جميع الآفات عليه أي على مولانا محمد وعلى آله أي على آل محمد آله هم بن هاشم وبن المطلب وقيل كل مؤمن تقي وقيل في مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصي وفي مقام الزكاة بن هاشم بن المطلب وفي مقام المدح كل مؤمن تقي هم هؤلاء آل النبي هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون بني هاشم وبني المطلب وآله فينبغي أن تدخل في صلاة في كل صلاة على الأهل إلا في الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. إلى من مراد بالصلاة البتراء؟ أن تقول اللهم صلي على محمد بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة البتره هي التي لا يصل فيها على الآل وصلى الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه عندنا آل النبس بن هاشم ابن المطلب وأهل بيته وذريته يدخلوا في الذرية أبناء البنات وأبناء الأبناء أما في في أهل البيت فإنهم يدخلون أبناء وقد انحصر في أولاد الحسن وأولاد الحسين فهم البقية من ذريتي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قال, قال كل نبي عصبته من صلبي إلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعصبته من علي فذريته من فاطمة الزهرة أولاد فاطمة هم أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذريته انحصرت في الحسن والحسين فكل من ينتسب للحسن والحسين فهم من أهل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت هؤلاء هم أهل البيت الحسن والحسين وذريتهم إلى يوم الدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم القربة وعلى آله وصحبه صحب اسم جمع صاحب ومن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان هذا الصحابي ومات على الإيمان ليش قيد الصحابي لكن قيد شرط لدوام الصحبة والصحاب هم فكل من اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا في الأرض لا في السماء في الحياة لا بعد الموت في اليقظة لا في المنام يقالوا صحابي فلهذا يقال لنا صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من هو سيدنا عيسى عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة الإسراء في الأرض في بيت المقدس في الحياة لا بعد الموت لأن سيدنا عيسى لم يمت بل رفعه الله إليه مقاما عليا في اليقظة لا في المنام فهو صحابي ويخرج آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويتزوج من أمته صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج كفرد من أمته ثم يموت ويدفنوا بجواره صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ومكانه موجودا إلى اليوم والليلة في المواجهة في الحجرة الشريفة عنده صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه البررة الكرام البررة البر أي متصف بأنواع البر جمع بر البررة جمع بر والكرام جمع كريم فإما وصفهم الله سبحانه وتعالى أهل البيت بأنهم إنما يردون عنكم رسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهم المطهرون بتطهير الأزل من المولى سبحانه وتعالى فهم البررة والكرام لما كانت النص في الصلاة على الآل بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البطرة الصلاة على الآل بنص من النبي صلى الله عليه وسلم فجيس بهم الصلاة على الصحب لأن آل بلا صحب وصحبا بلا آل صحب بلا آل آل بلا صحب وهناك صحب لكن بلا آل من أفضل؟ صحب بلا آل لإجتماعهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من آل من الصحب فلهذا قال العلماء قياسا على الصلاة على الآل قياسوا الصلاة على الصحب وأن لم يكن فيها نص قالوا على آله وصحبه وعلى آله وصحبه هم أساس الدين فلهذا لما كان كذلك وعلم أعداء الإسلام ذلك فإنهم بقضوا أهل البيت وحثهم سواء كان بالفرقة الوهابية أو السلفية أو غيرهم يبغضون أهل البيت يطعنون في أصل الدين أصل الدين محبة أهل البيت وجاءت فرقة أخرى يتكلمون على الصحابة ويسبون الصحابة وأصل الدين محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حملوا الدين بعده صلى الله عليه وآله وسلم وبلغوا الدين حتى وصل إلينا فأهل بيت النبي صلى الله عليه والصحابة الطاعن في أهل بيته أو في صحابته هو طاعن في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا قرنت الصلاة على الصحب الصلاة على الأهل وقرنت صلاة بالسلام لأنه يكره إفراج الصلاة عن السلام إلا فيما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وفي خطابه صلى الله عليه وآله وسلم وفي المواجهة إذا كنت في المواجهة أمام النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله ما فيها صلاة هذا فقط في هذه الثلاث المواضيع وفي غيرها في غير الوارد عنه صلى الله عليه وسلم يكره إفراد الصلاة عن السلام أما فيما ورد فيه نص عنه صلى الله عليه وآله وسلم فلا كراهته في ذلك هذه مقدمة الكتاب و سيدخل فيما بعد ذلك نخلص المقدمة الله وجد قال وبعد بعد كلمة يأت بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر أصلها مهما يكون من شيء بعد البسمة والحمد لله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقول لك كذا كذا كذا فحذف فعل أداة الشرط وفعل الشرط وجاء به أما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في خطبه أما بعد أما بعد ثم جاء المصنفون لكنهم يبحثون عن الاختصار استغنوا بالواو عن أما فقالوا وبعد فبعد فصل الخطاب كلمة يأت بها الأنتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر أي من سلوب المقدمة إلى الدخول في المقصود واختلف في أول من قالها من الأنبياء قيل أبونا آدم وقيل سيدنا يعقوب وقيل لأنه قال أوتي فصل الخطاب وهي المراد بفصل الخطاب وقيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واختلف في أول من قالها من العرب قيل جس بن ساعد الأياد وقيل سحبان بن وائل وقيل يعرب بن قحطان وبعد هذه الظرف المبني على الضم لأنه حذف المضاف ونوي معناه وهكذا القاعدة في الظروف والجهات الست إذا حذف المضاف عنها ونوي معناه فأنه يبنى على الضم لله الأمر من قبله ومن بعده فهذا مختصر المختصر ما قل لفظه وكثر معناه والأكثرون قالوا ما قل لفظه سواء كثر معناه أم قال لا بد أن يجب لكل مسلم أي ومسلمة كما قلنا المسلم اسم جنس يشمل الذكر والأنثى من معرفته من معرفة هذا الكتاب ولا أقيد بكتابي هذا أو معرفتي مثله من المختصرات مما ذكر فيه الفرض العام ما يجب تعلمه فيتعين الاهتمام به وإشاعته اهتمام درسه وإذا درست حقك وقدم الأسئلة عند أي إشكال أو أي عبارة في المتن أو في الشرح أو في الحاشة في المتن المقدمة أو في الشرح من بشر كريم والمنهج منهج القويم إن طالعت ذلك عليه أو في الحاشية كحاشية الكردي فإن طالعت ذلك فلا بد أن تسجلوا الإشكالات وتقدموا السؤالات وإشاعة أي نشر وتعليمه للناس ثم جاب كلمة دعاية فأسأل الله الكريم أن ينفع به فأسأل الله هذه جملة السؤال السؤال من الله الكريم المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به وقد نفع الله من مذ وهو يقرأ إلى يومنا هذا دلال على إخلاص مصنفه أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجه الكريم والإخلاص العمل الله وحده ولولا إخلاص المصنف لم ينتفع به من ذلك الزمن إلى هذا الزمن لوجه الله الكريم وهذا هو الإخلاص وبه تعرف أن المتقدمون لما كانوا أكثروا إخلاصا كانت كتبهم إلى اليوم والليلة ينتفع بها وكان يتعلمون بها أهل العلم وأهل الولاية وأهل المعرفة بالله أتى بعض المبتدع وألفهم من الكتب لم ينتفع بها لكون معدومة الإخلاص ولكونهم كذلك صار بعض أهل الفسق وأهل البدع يحتجون بكتبهم وينتفعون بها ولا نفع فيها فلهذا إذا قرأنا كتب قد مرت على كثير من العلماء العارفين العابدين الورعين الزاهدين الذين هم على كمال في المعرفة بالله سبحانه وتعالى وقد دبغت هذه الكتب بمطالعتها لأولئك الرجال فنأتي نحن من بعدهم ونقرأها اقتداء به فلعل الله سبحانه وتعالى ببركة تصنيف مصنف تلك الكتب وببركة من طالع وقرأ في تلك الكتب أن ينفعنا بتلك العلوم وأن يعلمنا ما جهلنا ويزقنا العمل بما علمنا ويجعلنا من العراء العارفين العالمين بعلم اللقين وحِين اللقين وحق اللقين ويزقنا كمالك ذا بسيد المرسلين ويلهمنا الحق والصواب في حركاتنا في سكناتنا في أجوالنا في أفعالنا في اعتقاداتنا ويفتح علينا وعليكن فتوح العارفين وفقهنا وياكن في الدين ويعلمنا وياكن في الدين واهدنا وياكن إلى سواء السبيل. ويجعلنا موفقين للخيرات إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير, جدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ربنا